قلبي أصيل ماضي الحب منزاه والصاحب الغالي تشينه عيوني أشتاك له واشفق لصوته وطرياه وقوله تدياي وشبوع كوني وفي دربي بيبة ناسيت لو العرب في رفكته يعذلوني قلبي أصيل وما الصاحب الآلي تشيلها أيوني, أيوني أشتاقي له واشفق صوته طريا وقوله دنيا وشموع كوني رفيقي ذربي ما تنسيت ذكرى لو العرب فيركته يعدلوني لو العرب فيركته يعدلوني